تذمع وإن أخذنا لا يحسن وإن على حرافك يا أمي لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا اللهم تقبلها عندك في الصالحات الخانتات نشهد أننا من الحافظات للغيب من حفظ الله وفي جزاقه الله خيرا السنة في موعظة القبر كلمتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى قبر ولما ينحت فجلس وبيده يعيذ ينفت به في الارض ثم قال اخواني بمثل هذا اليوم فاعذته اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا لمثل هذا اليوم فاعدت حين تنزل قبرك لا انيس ولا جليس ولا صاحب ولا حبيب ليس الا عمله حين ينطق العمل حين يجسد العمل انا عملك الصالح معك الى يوم القيامه ابيض طاهر ذكي الرائحه اما الاخر فعياه بالله من فيواني لمست هذا اليوم فاعذ يوم القبور حيث لا شهوه ولا مال. يوم القبور. واحد لك ايها القبر. كم تضم بينك احباب. واحد لك ايها القبر. كم تؤوي داخلك اجساد. إخواني لمست <تبواني> هذا اليوم فاعدتم يوم تفعه أمة ويا لها من أمك لعلني فهمت اليوم سقط على أم راسك أمك <بك> ام قلبك. ام حياتك. ام سخياتك. هي ينفع حياتك. ماذا يفعل اليوم? من فقد الام الذي حملت? البطن التي التي حملت? البطن التي كانت خبره ذهبت الى ماذا يفعل من فقد صدرا سقاه في الرداية الحياة ثم الحنان ثم الايواء يا لك من قبر من قبر تؤوي أما فتؤوي قلبا إخواني لمثل هذا اليوم فاعدتم اعدتم حين تدخل هذا القبر فلا تجد فيه الا الظلم ولا تجد فيه الا العصم يومها فقط ينير قبرك اما المصالح من أراد أنيساً في قبره فللتمس له اليوم أنيساً إخوة في هذا اليوم فأحبه أعد أعد شيئاً لفقد الأحباب وحين يفقد الأحباب ليس الشخص ليس الجسد ليس الدم ليس الروح انما تفقد حياه يسقط جزء من حياتك حين تاتيها في جوف الليل بعد ان تنتهي مشاغلك وهمومك وقضاياك وينتهي كل ذو مصلحه منك وتبقى هي ثالثه تنتظرك تدعو لك وحين تعود وترجع وتاوي وتضع رأسك في حجرها وتمسح وتمسح بيدها على شعر ترقيم تدعو لك وهنت حتى لا تدري ماذا تقول هي فبمجرد بيوتها بتنهى هذه الراس الى هذا الحجم ماذا يفعل من فقد ذا اللهم ادم لنا يا من فقد الام شعرت بك الان يوم فقدت للحياه معنى اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم هذا ابي وهذه امي إخواني وكانت الوصيه الثانيه من النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبض ادعو لاخيكم واسال الله له التثبيت انه الان يسعد ويا له من حيف الان انه الان يسعد امي امي يا قلبي عليك مفتون وجدت امي يا لو اني معك في قبرك سدد لسانك لكن لكن لا اللهم إني أسهدك أنها بردنا وأجرمتنا وربتنا وعلمتنا فاللهم كلها ولا تكن عليها اللهم سدد لسانها اللهم زبت فؤادها إخوتها استغفروا لأمكم واسالوا الله لها التثبيت فانها الان تسير الله من الان ان ياتي اوانك وحين تدخل ويغلق عليك وتسال الان فماذا لو اجتمع لانسان علم الاولين والاخرين ولم يعمل فلن يستطيع ان يجيبهن فهنا الاجابه بالعمل الذي عمل في الدنيا لرب اسمه الله حين سيسال من ربك سيقول الله اما من كان الهه اوى فويله وويله انه لن يجيب هنا ما دينك الا من عامل بشريعه الاسلام فكانت من كان دينه الدنيا دينه المال فلن يجيب ولو اوتي العلم قلبه الذي يجيب هنا العمل اين اتباع المصطفى هم الذين سيقولون ويسفينه محمد الذين اكثروا الصلاه على محمد الذين تتبعوا سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه, وصحبه اللهم اني سيقضي ها وحشتها اللهم جعل هذه الليله خير وليالي جزاكم الله خيرا ابدا ان اقول صباح الله الله يرزقني عليكم ورحمة الله لو جلست تدعون لها في رقبتي وجزاء الله